قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاعون لاحين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آه ما قد أزلنا عليكم لباس وريسو آتكم وريشهم ولباس تقوى ذلك خير.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 إنه يلاكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أوليان